Salawat kubro ini telah dibaca dan diamalkan oleh para salafus soleh dan para sufi sejak zaman dahulu hingga sekarang mereka para wali-wali Allah azawajalah banyak yang rutin dalam membaca sholawat kubro ini sebagai amalan dan tambahan pahala sehari-harinya. Tak heran jika salawat kubro ini dinisbatkan kepada ulama-ulama besar seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan Sheikh Abdul Qadir Jailani misalnya. Bahkan dikatakan bahwa beliau, Syekh Abdul Qadir Jalani mengamalkan salawat ini seribu kali sehari semalam ditambah Asmaul Husna dan Asma Nabi, sehingga beliau memperoleh karunia berupa karomah atau kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah Azza Wajalla. Adapun beberapa khasiat membaca solawat kubro ini diantaranya adalah barang siapa yang membaca secara istiqomah sehari satu kali, Insya Allah orang tersebut akan diberi pahala dan kenikmatan yang besar sekali dari Allah Azza Wajalla yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar telinga orang dan belum pernah terlintas di benak seseorang. Dan juga akan mendapat ketentraman hati cukup sandang pangan serta dikabulkan hajatnya serta masih banyak sekali khasiat lain yang luar biasa besarnya Inilah berkah dari membaca solawat kepada Rasulullah Diriwayatkan pula dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abbas bahwa pada saat Rasulullah sedang duduk di Masjid Nabawi datang malaikat Jibril menghadiahkan solawat Alfu alfi sholah wa alfu alfi sholah amin alaika dan seterusnya Kemudian malaikat Jibril berkata barang siapa membaca salawat ini Maka Allah Azawajalah akan menciptakan 70 ribu malaikat Dimana setiap malaikat mempunyai 80 ribu kepala Dan setiap kepala mendoakan orang membaca salawat tersebut Sedang doa para malaikat dikabulkan Allah Berikut ini bacaan salawat yang dimaksud Namun sebelumnya mohon subscribe, like dan sharenya ya GAS Bismillahirrahmanirrahim Alfu alfi salati wa alfu alfi salamin alaika ya Sayyid al-Mursaleen Alfu alfi salati wa alfu alfi salamin alaika ya Sayyid al-Nabiyeen ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الصديقين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الراكعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد القاعدين الف في صلاتي والفال في سلام عليك يا سيد الساجدين، الف في صلاتي والفال في سلام عليك يا سيد الذاكرين، في صلاتي والفال في سلام عليك يا سيد المكبرين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الطاهرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الطاهرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الاولين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الاخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدين يا رسول الله سلام عليك يا نبي الله ألف ألفي و ألف سلات وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ألف ألفي و ألف سلات وألف ألف سلام عليك يا من أكرمه الله ألف ألف في صلاتي وألف ألف سلام عليك يا من عظم الله ألف ألف في صلاتي وألف ألف سلام عليك يا من شرفه الله ألف ألف في صلاتي وألف ألف سلام عليك يا من أزهره ألف ألف سلاة والألف سلام عليك يا من اختاره الله ألف ألف صلاته والألف ألف سلام عليك يا من صوره الله ألف ألف سلاة والألف سلام عليك يا من عبد الله القلب في صلاتي السلام في عليك يا خير خلق الله. القلب في صلاتي والقلب في عليك يا خاتم رسول الله. القلب في صلاتي والقلب عليك يا سلطان الأم. ألف ألف صلاة و ألف, و ألف سلام عليك يا برهان الأصفياء ألف ألف صلاة و ألف, و ألف سلام عليك يا مصطفى ألف ألف صلاة و ألف, و ألف سلام عليك يا معنى ألف وiconos, ألف في صلاتي وألف ألف في سلام عليك يا مجتبى ألف و ألف في صلاتي وألف سلام عليك يا مزكى ألف و ألف في صلاتي وألف سلام عليك يا مكي ألف ألف في صلاتي وألف سلام عليك يا مدني ألف ألف في صلاتي وألف ألف في سلام عليك يا عربي ألف في صلاتي وألف في سلام عليك يا قرشي ألف في صلاتي وألف في سلام عليك يا هاشمي ألف في صلاتي وألف ألف سلام عليك يا ابو طهي ألف في صلاتي وألف في سلام عليك يا زمزمي الدول في صلاتي والدول في سلام عليك يا تهامي الدول في صلاتي والدول في سلام عليك يا امي الدول في صلاتي والدول عليك يا سيد ولد ادم في صلاتي والدول سلام عليك يا احمد ألف و ألف في صلاتي سلام عليك يا محمد ألف ألف في وألف ألف سلام عليك يا طه ألف و ألف في سلام عليك يا ياسين ألف ألف في سلام عليك يا مدرس ألف ألف في سلام عليك يا صاحب الكوثر الف في صلاه والف في سلام عليك يا شفيع يوم المحشر ألف و الف صلاه والف في سلام عليك يا صاحب التاج ألف في صلاه والف في سلام عليك يا صاحب المعراج الفوا ألف في صلاه والفوا في سلام عليك يا سيد الاولين والاخرين الفوا ألف في صلاه والفوا في سلام عليك يا سيد المحسنين الفوا ألف في صلاه والفوا في سلام عليك يا سيد الكونين والسقلين ألف و في صلاتي وألف ألف في سلام عليك يا صاحبنا علينا ألف و في سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الانبياء والمرسلين ألف و ألف و في و سلام عليك يا سيدي يا نبي الله الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الفاتحه الرحمن الرحيم يا نساء